بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما يزال مجلسنا هذا أيها المباركون في ذكر حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيما نتدارسه من كتاب الإمام القاضي عيام رحمه الله الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المجالس التي ما زالت متتابعه نقلب فيها صفحات هذا السفر المبارك نريد أن نقف منها على شيء ما يتصل بعقيدتنا وصلب ديننا في شهادتنا التي نكررها كل يوم مرات ومرات ونحن نقر بالوحدانية لله والنبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقرارنا بالنبوة والرسالة له عليه الصلاة والسلام يستلزم حقوقا عظيمة وواجبات جمة وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وما زلنا نقلب صفحاته هو من هذا القبيل يوقفنا على تلك الحقوق العظيمة والواجبات المتحتمة لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام وما يلزم جميعا وما يلزمنا جميعا أيها المسلمون تجاه النبي المصطفى من حق وواجب صلوات ربي وسلامه عليه وفي هذه الليلة تحديد الليلة الجمعة حيث يكون لنا من خلال ما نتدارسه ونقرأه ونسمعه في مثل هذا المجلس متسع لكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ مثل تلك النصوص التي تدل على عظيم حقه وجليل منزلته بأبي وإمه عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا من مجلس كهذا في ليلة كهذه كثير الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم وإذ نقول كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه فإننا نعني بذلك بابا كبيرا من أبواب الأجر والعطاء الإلهي الفضل والكرم الذي تقابل فيه الصلاة الواحدة عليه صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات من ربك الكريم الجليل سبحانه وتعالى وإذا صلى ربك على عبد من عباده حسن حاله وصلح شأنه ولم تزل رحمة الله سبحانه وتعالى تحيط به فهنيئا لكل موفق في ليلة كهذه استكثر من رحمة ربه وصلاه ربه عليه بكثرة صلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن لنا فوق ذلك شرف هذا المكان الذي نحن فيه وبيت الله الحرام وجوار كعبته المعظمه حيث تجتمع القلوب المسلمة تلتمس رضا الله ورحمته وعفوه وغفرانه فأنت ترى الجموع ها هنا بين طائف وبين ملب وبين مكبر وبين تال للقرآن وساع بين الصفا والمروى وقائم على قدميه منتصبا يرجو رحمة الله وخامس وسادس وعاشر كل أولئك يزاحمون على رحمة الله في رحاب بيت الله وإنا والله لنرجو أن بمجلسنا هذا لنزاحم بالمناكب في نيل رحمة أرحم الراحمين في ساحة بيته الحرام وفي رحاب بيته المعظم لما لا ونحن نستكثر من الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بل انا والله لنرجو فوق ذلك المضاعفة التي وعدنا بها فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما توافد الحجاج والعمار وما كبر مكبر وما كبر مكبر ودعا داع وتلا قارئ للقرآن أيها الكرام وقف بنا المجلس في ليلة الجمعة الماضية في أثناء الفصل التاسع من الباب الأول الذي جعله القاضي عياض رحمه الله تعالى في ذكر عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ولذلك أصبح يقلب آيات القرآن ويخرج منها ما يدل على جليل المكانة وعظيم المنزلة لرسولنا عليه الصلاة والسلام مرت بنا فصول ثمانية فيها من ألوان هذه العظمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام شيء عظيم وفيها أيضا من تنويع ذلك التشريف الإلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تدهش له الألباب وكل ما ذكر وما سيذكر من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامته عند ربه وعظيم منزلته فكل ذلك كما قيل مرارا هو والله شرف لأمته عليه الصلاة والسلام وكرامة لها ورفعة لشأنها فإنه مما شرفت به هذه الأمة بين الأمم شرفها بنبيها عليه الصلاة والسلام الفصل التاسع الذي ابتدأناه في ليلة الجمعة الماضية خصه المصنف رحمه الله بما تضمنته سورة الفتح من الكرامات وخص سورة الفتح بهذا الفصل لانها اشتملت على قدر عظيم جليل من تلك المنزلة الرفيعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أما إن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه له من الحفاوة في كتاب الله شيء عظيم فجاءت آيات سورة الفتح التي نزلت سنة الحديب عام ست من الهجرة وفيها من البشارة فيها من النصر فيها من التأييد فيها أيضا من المواسات فيها من رفعة الشأن فيها من الخيرات ما سماه الله تعالى فتحا وكما مر بكم في حديث البراء وجابر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين في تسمية صلح الحديبية فتحا وإن كان المتبادر فتح مكة إلا أن يوم الحديبية كان فتحا مبينا قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومر ما في صدر هذه السورة من الكرامات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر فيها الفتح المبين مرت فيها الهداية للصراط المستقيم مرت فيها مغفرة أكرم الأكرمين مر فيها النصر العزيز مر فيها السكينة على الصحابه وفيها الوعد والبشارة بالجنات وتكفير السيئات ثم جاء في هذا السياق قوله سبحانه انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا فهذه البشارات وهذه المناقب المجتمعة التي جاءت في سياق واحد في سورة الفتح جعلت المصنف رحمه الله يفردها بحديث مستقل في هذا الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث عند كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة وما امر ما امرت الامه به وما عدلت به بعثته من مقصد عظيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا فنستأنف حيث وقفنا لنربط السابق باللاحق في قول المصنف رحمه الله تعالى ثم قال انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحه بكره وأصيلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالده ووالدهنا والمسلمين المستمعين قال أهله وصنبه رحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا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 من سبقت له من الله الحسنى ويعزروه اي يجلونه وقيل ينصرونه وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه اي يعظموه نعم تضمنت الآية وصفه عليه الصلاة والسلام بأوصاف ثلاثة الشهادة والبشارة والنذارة فقال انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقد مر الحديث عن أن وصفه عليه الصلاة والسلام بالشهادة يعني أمرين اثنين أو يحتمل معنيين اثنين وتقدم مثلها في سورة الأحزاب والشهادة في معناها الأول يراد بها كونه عليه الصلاة والسلام شاهدا لنفسه على أنه بلغ أمته وهذا معنى عجيب فإنه لا يشهد أحد لنفسه ولا يتأتى في إثبات الحقوق ابدا أن يدعي مرء شيء لنفسه ثم يشهد لنفسه بنفسه وأما هذا فخاص به عليه الصلاة والسلام وفيها مما لا يخفى من عظيم عطاء الله له واختصاصه بهذه المنزلة العظيمة أن يشهد لنفسه بأنه أدى ما كلف به وبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى امته وأما المعنى الآخر كما تقدم بكم قبل ذلك فانه عليه الصلاة والسلام شاهد على امته بانه بلغ الرساله ويشهد لهم بتعديلهم والثناء عليهم وذكر مناقبهم وهذا المعنى كما تقدم سابقا في سوره الاحزاب جاء هنا كذلك قال انا ارسلناك شاهدا ولهذا قال المصنف رحمه الله فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على امته لنفسه بانه بلغ الرسالة لتبليغه الرسالة لهم وقيل شاهدا لهم بالتوحيد فهذا تعديل وثناء يشهد لأمته أنها على الصراط المستقيم ويشهد لها أنها على التوحيد ويشهد لها أنها أجابت داعي الله وهذا كما قلت فيه من الشرف لي ولك عبد الله أن يشهد لنا يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحجز مقعدك بصدق الإيمان والاتباع والطاعة تظهر بشهادته عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم وهذا باب لكل مؤمن صادق في إيمانه طائع لربه مجيب لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام يظهر بهذه الشهادة النبوية هي والله أسمى من كل الشهادات وأشرف من كل التزكيات ومهما بلغك ثناء من أحد وتزكية ومدح من كبير أو صغير فوالله إن شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لاحد من أمته في ذلك الموقف العظيم هي التي لا يعدلها شيء قال رحمه الله ومبشرا لأمته بالثواب وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب وقيل نذيرا يعني معناه محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت له من الله الحسنى أما معنى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه فالتعزير هو التوقير هي النصرة هي التعظيم لجناب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمقصود بتعظيمه عليه الصلاة والسلام أن نعتني تمام الاعتناء بالمنزلة العظيمة التي أنزله الله إياها نعم فإن من تعظيم الله أن نعظم ما عظم الله وقد عظم الله شأن نبيه عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يعظم شيئا عظمه الله فليعتني بتلك المواطن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وحرمات الله كل شيء له حرمة ومكانة وقدر عظيم الاعتناء به واجب وتعظيمه مطلب فعظم الله بيته وعظم كتابه وعظم نبيه عليه الصلاة والسلام وحق لنا جميعا عباد الله أن نعظم ما عظم الله ونحن في هذا السياق نتحدث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظمه ربه عظم أخلاقه عظم عقله ودينه واستقامته وعظم شأنه عظيم كله عليه الصلاة والسلام فواجب الأمة من بعد أن تقوم بواجب التعظيم له عليه الصلاة والسلام عاش الصحابة معه رضوان الله عليهم مراعين هذا الحق العظيم في التعظيم له عليه الصلاة والسلام فكان أصدق صور التعظيم عندهم تجاهه عليه الصلاة والسلام صدق الإيمان به والمبادرة لأمره والوقوف عند نهيه وعدم تقديم شيء بين يديه عليه الصلاة والسلام ناهيكم عن عظيم الأدب والاحترام فإنهم كانوا لا يحدون البصر إليه هيبه له عليه الصلاة والسلام ولا يرفع أحدهم منهم صوته فوق صوته عليه الصلاة والسلام بل بلغ بهم الأدب كما حكى أنس رضي الله عنه كانوا إذا أتوا أبواب حجراته طرقوها بالأظافير ادبا وحشمة وهيبه واحتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكل ذلك مما تقرأه في سير الكرام من الصحابة رضي الله عنهم هو تنزيل لهذا المعنى الكبير في التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ألا إن أعظم ما يعظم به رسول الله عليه الصلاة والسلام الاستجابة لأمره والوقوف عند شريعته والاستنال بسنته والله عبد الله معظم أنت رسول الله لو كانت سنته عليه الصلاة والسلام معظمة في حياتك عندما يكون شأنه في حياتك مقدما على كل أولوياتك عندما تكون السنة شعارك ودثارك عندما تستيقظ عليها وتنام عليها عندما تصبح وتمسي عليها عندما لا ترضى أن تمس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ترضى أن تفرط فيها بقليل ولا بكثير اقرأ في اخبار أولئك الكرام تجدهم جعلوا سنة النبويه فوق أعينهم حبا واحتراما ومبادرة وامتثالا هذا التعظيم الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحكي ذلك ليكون حديثنا عن التعظيم واضحا مبينا لتكون مرآة ننظر فيها تعظيمنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولنعلم يا كرام أن التعظيم له عليه الصلاة والسلام ليس كلاما أجوفا وليست قصائد تمدح بها محاسنه عليه الصلاة والسلام وتذكر فيها شريف خصاله ثم تبصر فلا ترى إلا تنكبا عن التطبيق السنن ولا ترى إلا زهدا في الاتيان عليها ولا ترى إلا مزيدا من التفريط في تطبيقها أي تعظيم؟ هذا تعظيم أجوف واسمحوا لي يا كل مؤمن يروم تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام فليبدأ بقلبه أولا فليحله فيه المكان اللائق به حبا فلا يقدم محبة أحد من البشر على حبه عليه الصلاة والسلام ثم انقيادا وامتثالا وطاعة واقتداء، فلا يقبل بحال أن يكون أمر في هذه الحياة مقدما على أمره عليه الصلاة والسلام وربك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم تأتيك الأبواب تباعا في إبظهار وإبراز هذا الجانب العظيم من التعظيم نريد أن نتجاوز ذلك التعظيم الأجوفة التعظيم الشكلي الظاهر المقتصر على دعوة التعظيم ودعوة المحبة او ان يقلب هذا إلى شعارات ورايات وعبارات دون أن يكون لها في رصيد الحياة نصيب أصدقنا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظمنا امتثالا لسنته وأشدنا حبا له عليه الصلاة والسلام فلا يلوي على شيء كما يلوي على السنن حبا وحرصا واقتداءا وتطبيقا ثم حثا ونشرا وبعثا لها بين الأنام هذا هو شأن المحبين المعظمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما عظم أحد نبي الله صلوات الله وسلامه عليه كما عظمه الله ولن يكون شيء في نواحي التعظيم ودواعيه أصدق ولا أوضح ولا أبين مما جاء في كتاب الله فليكن هذا ميزانا لنا يا قوم قال وتعزروه أما توقروه فهو التعظيم والاحترام فالتعزير نصرته التعزير منع سنته من أن يلال منها أو يتطاول عليها أو يزهد فيها أو تموت بإهمالها وتوقيره احترامه مهابته لقد عاش الصحابة أوفر الحظ من هذا المعنى كما أسلف فكان احترامهم بالنظر والكلام والمشي والقدوم والصحبة والدخول والخروج له عليه الصلاة والسلام في صحبتهم إياه كانت أبرز الشواهد على صدق الاحترام والتوقير فماذا بقي لنا نحن اليوم؟ بأي شيء سنظهر توقيرنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأي معنى سنظهر احترامنا له عليه الصلاة والسلام كيف سيكون أحدنا عظيم الأدب وهو لم يغفر بالحياة معه ولا الجلوس إليه ولا المشي معه ولا الخروج ولا الدخول كما حصل لإصطحابة نضال الله عليه مجمعين لا يزال الباب مفتوحا في اظهار هذا الأدب من الاحترام حتى الصوت الذي قال الله فيه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم وقد صرح علماؤنا بأن رفع الصوت في مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغط ورفع الصوت أنه داخل في خلاف هذا الأدب اذا بوسعنا في مجالس السنه وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نظهر هذا الأدب فنكون موقرين له صلى الله عليه وسلم ولما أبصر الفاروق عمر رضي الله عنه ذات يوم اثنين في مسجده عليه الصلاة والسلام قد ارتفعت أصواتهما بالكلام فهضب فأخذ كفا من حصباء فرما بها إليهم فالتفتوا اليه فناداهما فلما أقبل إليه قال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف فعذرهم عمر بأنهم ليسوا ممن يعلم ما لهذا المكان ثم دلهم على ما يجب من التعظيم والاحترام في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ليس, أو ليس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم معهم في مقربة من ذلك المسجد الذي يصلون فيه فينبغى ان يكون الأدب حاضرا بعدم رفع الصوت فقل مثل ذلك لكل زائر إلى المسجد النبوي وواقف للسلام أمام الحجرة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبين ذاك مقام في اظهار الأدب أن لا ترفع الأصوات أن لا يظهر النظر وأن يظهر مقام الاحترام والإجلال كما أمر الله سبحانه وتعالى اعلم رعاك الله أن هذا مقصد من مقاصد بعثته الله يقول انا أرسلناك يا محمد لتؤمنوا أنتم يا أمتهم لتؤمنوا بالله ورسوله واللام من وتعزروه وتوقروه أرسله الله لنعزره أرسله الله لنوقره أرسله الله لنؤمن به كل ذلك واجب ينبغي أن تفتح له الآداء تتبصره الأعين وتستوعبه الأفئدة تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره مقصد من مقاصد بعثته كما هو الإيمان به عليه الصلاة والسلام كل ذلك يأتي في ثنايا قول ربنا سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه قال المصنف رحمه الله يعزروه اي يجلونه وقيل ينصرونه وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه اي يعظموه وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير أن تعزروه قال التعزير الإجلال والتوقير التعظيم وفي المعنيين تقارب كما هو واضح نعم وقرأ بعضهم تعززوه بزايين من العز والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال وتسبحوه فهذا راجع إلى الله تعالى القراءة شاذة لا تصح وتعززوه بزايين على أنه من العز يعني أن تحافظوا على لون في التعامل معه يظهر إعزازه عليه الصلاة والسلام لكن الصحيح في القراءة تعزروه وقد مضى شرح معناه قال رحمه الله والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ وتعزروه وتوقروه تأمل معي في الآية يقول الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الضمير يعود الى من اقرب مذكور وهو قوله ورسوله عليه الصلاه والسلام وتوقروه الضمير يعود الى من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبحوه الضمير يعود الى من الى الله فكيف خالفتم في عود الضمائر مع انها متعاضفه قال المصنف والاكثر والأظهر يعني أكثر أهل العلم والأظهر يعني الظاهر أيضا من حيث السياق أن عود هذا الضمير في قوله وتعزروه وتوقروه عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما وتسبحوه فباتفاق أنها عائدة إلى الله سبحانه وتعالى ومثل هذا سائر في العربية ولا إشكال فيه ولهذا يرى بعض القراء أن الوقف على قوله وتعزروه وتوقروه أولى فيقرأ القارئ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ثم يستأنف وتسبحوه بكرة واصيلا والأمر في هذا واسع قوله والأكثر والأظهر إشارة إلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الضمائر كلها عائدة إلى الذات الإلهية وأن المقصود في قوله وتعزروه يعني ربنا وتوقروه يعني ربنا وتسبحوه يعني ربنا وأما تعزير الله فمعناه نصرة الله بنصرة دينه سبحانه وتعالى وتوقير رب احترامه وإجلاله وتعظيمه جل في علاه وتسبحوه يعني تنزهونه عما لا يليق بذاته العليه هذا المعنى ذهب إليه بعض أهل العلم كالإمام الزمخشر والالوسي في تفسيره وقد رجحوا أن الضمائر كلها عائدة إلى الذات الإلهية فأشار المصنف إلى هذا الخلاف مع الترجيح الذي سمعت قبل قليل قال ثم قال وتسبحوه فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وقد جاء في سورة العراء فالذين آمنوا به يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي منزل معه أولئك هم المفلحون نعم قال ابن عطاء جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين وهو من اعلام الاجابه وهذا في أول الايات انا فتحنا لك فتحا مبينا فاذن جمله من النعم جمله من المناقب جمله من المنازل الرفيعه والشرف المتتامع جاء في سياق الآيات في سوره الفتح قال الفتح المبين وتقدم بكم أن المقصود به صلح الحديبيه نعم والمغفره وهي من اعلام المحبه قال الفتح من أعلام الإجابة يعني من علامات إجابة الله سبحانه وتعالى له وأما المغفرة فمن علامات المحبة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وكل ذلك قد تقدم في المجلس الماضي نعم وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص ويتم نعمته عليك وهذا دليل على الاختصاص وأن له من الحظوة والمكانة ما هو حفي به عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على مزيد شرف وعناية ينالها من أكرم الأكرمين والهداية وهي من أعلام الولاية ويهديك صراطا مستقيما قال فتكفل ربه له بهدايته دليل على توليه إياه سبحانه وتعالى ومن تولاه الله كفاه أمره الولاية أشرف مراتب الصالحين وأعلى درجات المتقين ولا تنافس الأخيار في شيء في هذه الحياة كما تنافسوا في نيل ولاية الله وأشرف ما تنعم به العباد من المنازل والمراتب والدرجات هي درجة الولاي وإذا كانت النبوة لا تنال إلا اصطفاء من الله فإن ولاية الله تنال اجتهادا في طاعة الله والسبق لمرضات الله ومجاهدة النفس في القرب من هذه المنزلة الرفيعة قال وقوله سبحانه وتعالى ويهديك قال من أعلام الولاية وصدق فإن أشرف أولياء الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن إنما نلتمس نيل ولاية الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلك دربه ونتبع سنته رجاء أن نصيب شيئا من هذا الشرف العظيم بنيل ولاية رب العالمين فالمغفرة تبرئة من العيوب وتمام النعمه إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى يسوق المصنف الآن هنا. كلاما لطيفا للإمام جعفر بن محمد وهو يتكلم عن طرف من معنى قوله سبحانه ويتم نعمته عليك أما, أما نال النبوة عليه الصلاة والسلام فهذا أشرف ما يكون فما معنى أن يتم الله النعمة عليه هذا يمكن أن يفهم بمعاني متعددة ما هو تمام النعمة التي اتاها الله رسوله عليه الصلاة والسلام يمكن أن تلتمس في ذلك وفرة من المعاني. قال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه نعم فلما أحبه ربه وقربه إليه كان هذا من تمام النعمة قال وأقسم بحياته كما تقدم بكم في قوله سبحانه هنا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ونسخ به شرائع غيره فهذا من تمام النعمة أيضا وعرج به إلى المحل الأعلى يعني فوق سابع سماء حيث بلغ سدرة المنتهى حيث بلغ موضعا ما بلغه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا دليل عظيم واضح جلي على تمام نعمة اوتيها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى يعني حتى بلغ تلك الدرجة التي وصفه الله فيها بقوله ما زاغ البصر وما طغى وقد تقدم ذلك معنا في سورة النجم نعم وبعثه إلى الأسود والأحمر يعني و... إلى, إلى البشرية جمعاء ولم يبعث إلى العرب فقط ولا إلى أهل الجزيرة فقط ولا إلى أهل زمانه فقط بل إلى كل بشر إلى يوم القيامة وأحل, وأحل له ولأمته الغنائم هذا إشارة إلى ما جاء في حديث في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فقوله أعطيت إذن هي عطية وجعلها جعفر رحمه الله في, في المنى والنعم التي تم اتمها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت الشفاعه ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي المغانب ولم تحل لأحد قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وجعلت الارض الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتي أدركته الصلاة فليصلي إذا هذا من تمام النعم التي أعطيها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وجعله شفيعا مشفعا ما الفرق بينهما؟ الشفيع الذي يبذل الشفاعة وشفيع على هذه الصيغة صيغه مبالغة يعني هو شافع لأمته عليه الصلاة والسلام ولكثرة ما يبذل من الشفاعة لأمته نال صيغة مبالغة شفيع فشفيع كثير الشفاعة ومشفع بمعنى مقبول الشفاعة عند الله، فهو شافع مشفع، يعني له حق الشفاعة، بل ومقبول منه شفاعته عند ربه، وهذا ولا شك فضل وكرم ونعمة عظيمة. وسيد ولد آدم، وقارن ذكره بذكره، ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد. قال أيضا وسيد ولد آدم، يشير بهذا. إلى حديث أخرجه بعض أصحاب السنن كابن ماجه وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخرا وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرا وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرا ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرا خرجه التلميدي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره الحديث في مسلم ولفظه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وفي صحيح البخاري بلفظ أنا سيد الناس يوم القيامة فنعم له السيادة عليه الصلاة والسلام على البشرية جمعاء ليس على امته بل على البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة قوله أنا سيد ولد آدم يعني سيد نسل آدم جميعا والسيادة تعني الشرف والتقدم ورفعة الدرجة وأن لا شيء من المناصب والمراتب والكرم والسؤدب يمكن أن يفوق فيه بشر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة الرفيعة من السيادة ثم لاحظ بعد ذلك قوله ولا فخرة فما كانت السيادة التي ظفر بها على العالمين مدعاة لأشر أو بطر أو تكبر أو استعلاء بل يقول بكل تواضع بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام ولا فخرا وحق له والله أن يفخر بل حق لنا نحن معشر أمته أن نفخر بسيادته عليه الصلاة والسلام وأن نكون من أمته قال وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه جعل سبحانه وتعالى ذكره مقرونا بذكر نبيه عليه الصلاة والسلام كما تقدم بكم في قول الله سبحانه ورفعنا لك ذكره وقول كثير من أهل العلم قال فلا يذكر في الأذان إلا ذكر معه عليه الصلاة والسلام ولا يذكر في الشهادتين إلا ذكر معه عليه الصلاة والسلام قال ورضاه برضاه من يطيع الرسول فقد اطاع الله فجعل الطاعتين مقترنتين وهذا من تمام الكرم والشرف والعز له عليه الصلاة والسلام وجعله أحد ركني التوحي يعني في الشهادتين فلا يستقيم لمسلم إسلامه حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وقف في المنتصر فقال أشهد أن لا إله إلا الله ما عد بذلك مسلما فإن كثيرا من الملال يقولون لا إله إلا الله ولم يشفع ذلك لهم بدخول الإسلام ولا يعدون في أهل الملة فالتوحيد الصحيح الذي لا يقبل الله من عبد دينا سواه لم يكون إلا بتمام الشهادة له بالرسالة والنبوة عليه الصلاة والسلام ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني بيعة الرضوان أي إنما يبايعون الله ببيعته ببيعتهم إياك نعم وهذا أيضا ملحظ آخر عظيم من الشرف مرة أخرى تامل في الآية إن الذين يبايعونك يا محمد إنما يبايعون الله والبيعة إنما تكون بالمصافحة باليد فيضع المبايع يده في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعلن بيعته على ما تكون عليه البيعة، فجعل الله عز وجل وأقام وأقام أقام بيعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام مقام مبايعته سبحانه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وهذا ولا شك فيه من عظيم الكرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مما لا تجده في موضع آخر من كتاب الله بهذا المعنى وبهذه الدلالة إنما يبايعون الله وقصة ذلك في الحديبية كما يعلمه كلكم أنه عليه الصلاة والسلام كما أشرنا في الدرس السابع لما جاء وأقبل إلى مكة يريد العمرة منع عليه الصلاة والسلام فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه ليكون مفاوضا لقريش يخبرهم فيه برغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الدخول إلى مكة لإتمام العمره وأنهم إنما جاءوا لنسك وخرج عليه الصلاة والسلام على الرؤية التي رآها وبشر بها أصحابها أنهم سيدخلون مكة محرمين فلما منع أرسل عثمان مفاوضا رضي الله عنه فلما أقبل عثمان احسنت قريش وفادته واستقباله فأكرموه فلما ابتدأ الحديث. بادروه بعرض الطواف له وقد دخل عثمان وإذ تتكلم عن ست سنوات من الهجرة فأنت تحكي عن الصحابه المهاجرين الذين وردوا في مكة وعاشوا بها وترعرعوا ونشأوا وتعلقت قلوبهم بالكعبه ببيت الله الحرام وإذا به منذ ست سنوات ما أبصر أحدهم الكعبة بهجرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فأي شوق تتصوره أن يكون في قلب الواحد منهم وقد وصل مرة أخرى إلى مكة ووقعت عينه على الكعبة أي شوق أي تعظيم أي رغبة في أن يكون من أوائل الفائزين فلما ابتدأ الحديث عرضت عليه قريش الطواف فقال والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى رضي الله عنه أرأيت هذا لون من التعظيم الذي نحكيه هذا لون من عظيم أدب الصحب الكرام رضي الله عنهم في حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أنه لو طاف لما عد مسيئا والله مع أنه لو طاف لن يعاتب رضي الله عنه مع أنه لو فعل لكانت فرصة ثمينة لا يفرط فيها أحد ولم يشمل ذلك شيء من إخلاله بالدور الذي بعث له لكن شيئا عظيما كان قائما في قلبه وكان حاضرا على الدواء حبه وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض رضي الله عنه وأصر على التفاوض فابتدأ الحديث معهم ثم طال به المقام وبات عندهم تلك الليلة أكرموه واستضافوه فتأخر وأبطأ في عودته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلق بشأنه ثم صاح صائح وأشاع مشيع أن عثمان قد قتل فاغتم لذلك عليه الصلاة والسلام فنادى أصحابه وقال لا إن صدق الخبر فلا أبرح مكاني هذا حتى اقاتل القوم فدعا الصحابة إلى المبايعة لأنهم إنما خرجوا من المدينة ما خرجوا يريدون غزوة ولا قتال خرجوا يريدون عمرة وإحراما ونسكا وطاعة ومن عظيم وفائه لأصحابه عليه الصلاة والسلام ألا يغير بهم طريقا خرجوا إليه فلما تغير الأمر عرض عليهم المبايعه فتبادر الصحابة وكانوا ألفا وأربعمائة ونيفا فتبادروا كلهم يمد يده يعلن بيعته على الموت على التضحية على القتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلهم والله ذاك الرجل الذي لا يمكن أن يتأخر وقد ناداه عليه الصلاة والسلام أن اشترك معي وهاتي يدك معي فطفقوا يبادرون يبايعون يضعون أكفهم في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام يبايعونه على النصرة على الجهاد على القتال على التوحية على الفداء فكانت هذه بيعة الرضوان كما سماها الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعثمان غائب فلما أتم الصحابة مبايعتهم وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه في كفه الأخرى وقال اللهم هذه عن عثمان فكانت منقبة شريفة لأمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفار رضي الله عنه فتمت البيع فجاء الثناء الإلهي من فوق سبع سماوات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ وبايعونك تحت الشجر ألف مئة إنسان جاء الوحي يخبر بأن الله قد رضي عنهم فبؤسا والله لكل من تنقص أحدا من الصحابة الكرام أو نالهم بسوء أو انتقصهم أو حط من أقدارهم فضلا عن أن يصفهم بخروج عن الدين أو كفر والعياذ بالله فوالله لا قدرت عين أساءت إلى الصحب الكرام ولا أنعم الله قلبا ولا أتم له هناءة وهو يقدح في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله يقول من فوق سبع سماوات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم انظر إلى عظيم الثناء فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما تمت البيعة وأصبح الصحابة على من الاستعداد لكنهما ان جاء الخبر مطمئنا بأن عثمان رضي الله عنه ما زال حيا ففازوا بالاجر ولم يتعرضوا لقتال فازوا بالرضوان لتعلم أن النيه الصادقه وصدق التعامل مع الله يبلغك ما لا تحتاج أن تبذل معه احيانا شيئا ما لكن أصدق مع الله واجعل بيعتك مع الله مدى الحياة بيع نفسك لله واجعل نفسك على مقتضى أمره ونهيه جل في علاه والله ربك كريم من نال ذو فضل وإكرام ويعطي سبحانه ويقبل من عبده إذا أقبل ويفرح به إذا تاب وأناب ربك كريم سبحانه فقال لقد رضي الله عن المؤمنين ثم جاءت هذه المنقبة وهذا الثناء لأولئك فكان ولم يزل عند أهل الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم درجات في الفضل والكرامة وأن أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية من أصحاب المراتب الرفيعة لما لا وقد قال الله لهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهنا يقول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فكان هذا لونا آخر من الشرف لهؤلاء أنهم إذ يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي بيعة مع الله وانهم يبايعون الله ببيعتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام ثم جاء هذا التأكيد بمعنى أعظم يد الله فوق أيديهم وهذا المعنى العظيم الذي اختلفت فيه جدا عبارات المفسرين تدل على شرف وأي شرف والله وكرامة وأي كرامة لتلك الفئة المؤمنة الصادقة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونالوا هذا الشرف بشيء واحد بحبهم وتعظيمهم وصدق امتثالهم لرسول الله لما دعاهم إلى البيعه أقبلوا وتوافدوا ما تأخر أحد ولا تردد أحد ولا فكر أحد أن يتراجع وما أقدم اصلا لقتال لكن لا فرصة لتردد ولا تفكير ولا تأمل والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا المبدأ وعشه أيضا أنت في حياتك لن أقول لك ستعيش حيا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن انظر إلى داعي سنته في حياتك ثم انظر إلى موقفك في سرعة الابتدار والامتثال وسرعة الاتيان وفور الإجابة أنت ستعيش هذا المعنى كما عاشوه رضي الله عنه ومن لم يطق أن تكون حياته في صغير أموره وكبيرها فيها سرعة المبادرة والإقبال والامتثال إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تخشى أنه لو كان حيا بين صحابته لبلغ ذلك المبلغ فيه أيضاً من التردد والإحجام وعدم الإقبال المسألة يا كرام شيء عظيم يستقر في القلوب وينشأ عنه تلك المواقف المشرقة التي حفظها التاريخ بل حفظها الوحي في قرآن يتلى إلى يوم القيامة يد الله فوق أيديه هذا المعنى في قوله يد الله فوق أيديهم شرف عظيم وتعني أن الصحابة إذ وضعوا أيديهم في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبايعون يوم الحديبية في بيعك الرضوان سنة ست من الهجرة فإنما كانت يد الله فوق أيديهم وعلى ما يقرره سلف الأمة في إثبات الصفات للباري سبحانه وتعالى فإن إثباتها لا يستدعي تأويلا ويد الله عز وجل يد على الحقيقة لا يعلم كيفيتها إلا الله ولا يتصور عقل بشري أبدا كن ذلك ولا يبلغ الإحاطة به بالغ مهما كان لكن الله يقول يد الله فوق أيديهم وعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته على خلقه فوق سماواته العلا أيضا يستلزم أن تكون يده سبحانه فوق أيديهم وذلك لا يستلزم مماسة ولا يستلزم معناً قد لا يقبله العقل يد الله فوق أيديهم وأنت إذا أبصرت فقلت القمر فوقنا وصدقت ولا يستلزم من قولك إن القمر فوق رأسك أنه قد سقط على رأسك وأصبح مماسا له فإذ نقول يد الله فوق أيديهم وربنا فوقنا جميعا، فانه لا داعي إلى أن يذهب ذاهب إلى تأويل اليدها هنا بمعنى اخر آخر وسيورد المصنف رحمه الله شيئا من تلك العبارات مع الإفصاح بأنها لون من المجاز الذي عدل فيه بهذا المعنى كثير من أهل العلم عن الحقيقة التي يدل عليها اللفظ نعم يد الله فوق أيديهم يريد عند البيعة قيل قوة الله وقيل ثوابه وقيل منته وقيل عقده نعم. جاء في بعض أهل كلام أهل العلم يد الله يعني قوة الله فوق أيديهم وقيل ثوابه يعني وقع لهم ثواب الله ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل منته وقيل عقده وكل ذلك سائغ مجازا أن تفسر اليد بالعطاء وعطاء الله ثواب وأن تفسر اليد بالقوة سائغ المجازا في اللغة لكن حيث لا يمكن حمل اللفظ على معناه في الحقيقة وحيث يكون هناك داع مسوّغ للمجاز فإن لم يكن ذلك فلا حاجة إليه نعم وليذا قال وهذه استعارة وهذه استعارة وتجريس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم إذن هي مجازات كما صرح القاضي رحمه الله والحقيقة كما أسلفت إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وكونها فوق أيديهم لضرورة كونه سبحانه وتعالى فوق خلقه وذلك لا يستلزم مماسة ولا معنى تأنفه العقول أو لا تقبله وقد يكون, هذا وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وإن كان الأول في الباب المجاز وهذا في باب الحقيقة لأن القاتل والرامي بالحقيقة بالحقيقة هو الله وهو خالق وهو خالق فعله ورميه وهو خالق فعله ورميه, وهو خالق وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه ولأنه ليس في قدر في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم ما ما من لم تملأ عينه وكذلك قتل الملائكة, قتل الملائكة وكذا وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة قال القاضي رحمه الله وقد يكون من هذا يعني على المعنى الذي ذكره في تفسير قول الله سبحانه يد الله فوق ايديهم بالمعنى المجازي الذي قرره يقول قد يكون من هذا الباب ومن هذا القبيل تفسير قوله سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى في يوم بدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى السؤال اما حصل من الصحابه قتال يوم بدر اما أعملوا سيوفهم في رقاب الكفار اما جرحوا وضربوا وقاتلوا وقتلوا بلى فكيف يقول الله فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم حتى تفهم تدرك ان المعنى ليس نفيا لحقيقه القتل الذي وقع على ايديهم لكن المقصود ان ما بذلوه من اسباب القتل لم يكن ليبلغ في قريش بسبب القتل وحده ما الذي فعل الصحابة وقد كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر يقابلون ألف إنسان ما الذي سيفعله عدد في مقابل ثلاثة أضعاف حتى ينتصروا وتكون لهم العزة ويعودون بفرح النصر والشهاد كيف حصل هذا؟ قال الله لم يكن هذا بفعلكم أنتم وليس المعنى انهم ما رموا بسهم ولا ضربوا بسيف أبدا لكن المعنى أن ما حل بقريش من المقتلة وما بلغتموه من النصر لم يكن بقتلكم أنتم فحسب ولكن الله قتله وما رميت اذ رميت لما أخذ عليه الصلاة والسلام يوم بدر كفل من حصباء ومن الرمل فرمى بها على وجوه القوم وقال شاهت الوجوه قال فما بقي أحد منهم إلا دخل في منخريه وفي عينيه من تراب تلك الرمية قد رمى حقيقة عليه الصلاة والسلام لكن رميه كف من إنسان تبلغ عيني ألف رجل وتدخل في مناخرهم وفي عيونهم قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني أن الله عز وجل قد بلغ برميتك تلك ما بلغ بقتال أصحابك معك ما بلغكم إياه من النصر الشريف والعز يوم الفرقان يوم بدر هذا كله أراده المصنف رحمه الله تقريبا للمعنى الذي صرف إليه الآية في سورة الفتح وهي ليست كذلك من كل وجه ومن عظيم إنصافه رحمه الله لما قال وقد يكون من هذا فأشار بأسلوب التقليل أنه ربما يسع في التأمل أن يحمل كما حملت هذه الآية لكن الآية فيها نفل صريح فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلما أثبت سبحانه أمي أمرا نفي قبله في اللفظ كان ذلك موجبا أن نفهم على أي شيء وقع النفي وعلى أي شيء وقع الإثبات حتى لا يحصل تناقض إضافة إلى أن الله عز وجل أمد الصحابة يوم بدر بجند من السماء قاتلت الملائكة بأسيافهم حقيقة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات وضربت الملائكه عليهم السلام حقيقة باسيافها يوم بدر يقول الراوي كما في الصحيح ارفع سيفي يوم بدر فإذا رقبت الرجل تقطع امامي لا ادري من ضربها ورات قريش ورجالات ولما رجعوا فقيل لأبي سفيان ماذا حل بكم؟ قال والله لقد لقينا رجالا بيض على خير بلق بين السماء والأرض ما يقابلهم أحد ولا يقوم لهم أحد يوم أحد قال رجل سمعت صوتا من السماء يقول أقدم حيزوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق ذاك مدد من السماء الثالثة قاتلت الملائكة حقيقة فهذا كله دليل على معنى قوله فلم تقتلوهم يعني لم يكن الذي حصل في نصر الله لكم في تلك الموقعه بسبب قتلكم وسيوفكم وايديكم فحسب لكنه كان سببا الهيا عظيما فوق ذلك ابصره بعضهم ادركه بعضهم نزل الوحي حقيقه يخبر بشأني مثل هذا ليس قريبا ابدا من قوله يد الله فوق ايديهم يريد أن يقول المصنف فقول المصنف رحمه الله تعالى وان كان الاول في باب المجاز يقصد الايه الاولى يد الله فوق ايديهم على ما قرره رحمه الله والراجح ابقاؤه على الحقيقه اسوها بغيرها من النصوص قال وهذا في باب الحقيقه يعني ايه سوره الانفال لان القاتل والرامي بالحقيقه هو الله وهو خالق فعله ورميه يعني خالق فعل النبي عليه الصلاة والسلام ورميه في قوله وما رميت فلم تقتلوهم قال وقدرته عليه هو خالق القدرة البشرية ومسببه ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملى عينيه يقصد كف الحصفاء الذي رمى به النبي عليه الصلاة والسلام وجوههم يوم بدر وقال شاهت الوجوه قال وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة يعني أن الملائكة شاركت عليه السلام في يوم وغيرها من المواقع التي أمد الله تعالى فيها جهده وأهل دينه بمدد من السماء قاتلوا حقيقة نعم وقد قيل وقد قيل في هذه الآلة الأخرى أنها على المجاز العربي ومقابله اللفظ ومناسبته أي ما قتلتموهم وما رميتهم أنت إذا رميت وجوههم من والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع أي إن من فأس الرمي كانت من فحر الله فهو القافل والرامي بالمعنى وانت بالاسم نعم يقول انه يمكن ايضا حمل الآية الأخرى في قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أيضا على المعنى المجازي فيسمح قوله ولكن الله قتلهم ليس القتل الحقيقي بل هو القتل المجازي بمعنى قتل القلوب خوفا وهلعا وجزعا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني رمى في قلوبهم هذا الجزع والخوف حتى هزموا وعندئذ يصبح حمل الآيتين معا على هذا المحمل من التأويل الذي ذكره المصنف وقد أشرت إلى ما هو عليه كثير من المحققين من سلف العمة قالوا بالتالي فيقول المجاز ها هنا من باب مقابلة اللفظ ومناسبته فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فذكر القتل سبحانه وتعالى والمراد به ليس حقيقته لكن استخدم اللفظ ها هنا للمقابلة وهذا لون من البلاغيات في جمال اللغة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كل ذلك إذا حمل القتل والرمي على غير معناه الحقيقي يقول يعني إن منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرمي بالمعنى وأنت بالاسم تم فصلنا التاسع الذي خصه القاضي رحمه الله تعالى لما تضمنته سورة الفتح من كراماته عليه الصلاة والسلام لنستأنف بعون الله تعالى في لقائنا المقبل الفصل العاشر وهو خاتمة فصول اول هذه الأبواب ويبقى لنا يا كرام أن يعمل أحدنا في كل مجلس يجلسه يفيد منه علما ويزداد فيه خيرا وإيمانا وهدى أن يكون له نصيب وافر وحظ من العمل هذه ليلة مباركة فعطروا فيها الأنفاس بكثره الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسان حال أحدكم يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جالي هذا المعنى الذي تمتلي به القلوب محبة تحملنا على صدق أكمل وطاعة أتم وحب أعظم له عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم ندبتم ليس إلى الصلاة والسلام عليه هذه الليلة بل إلى كثرة الصلاة والسلام عليه وهو القائل عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمهما فعلت وعددت واستكثرت من الصلاة والسلام عليه فاعلم أنك تريد أن تبلغ مبلغا يوصف بأنه كثير ليلة عظيمة وعمل جليل ورحمة كلنا يرجوها فالتمسوها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء نسألك يا ربي وأنت الكريم المنان ذو الجلال والإكرام أن ترحم موتانا وموت المسلمين وأن تشفي مرضانا أجمعين اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا وللأمة